بسم الله الرحمن الرحيم ا ل حم م ذل ك ذ ك ا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن ما رضى ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأغلائك هم المفلحون إن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 في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المقصدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا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 وَإِذَا قَالُوا إِلَى شَاطِئٍ قَالُوا إِنَّا مَعُكُمْ إِنَّا مَا نَحْنُ مُسْتَجِزُونَ الَّهُ يَتَّبِعُهُمْ وَيَبْدُوْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْرُوْنَ لا ولكن الذين اشتروا بالالة بالغدا فما ربحت جاراتهم وما كانوا متجين ما كانوا كما من الذي استوقد لا رح فلما أضاء اسم حوله هذا الله بنوره ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا ينصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كطيب من السماء في ظلمات وراد وبرق يجعلونها صابعهم في ابدال من الفواعق حدا الموت والله محيط بالكافر يكاد البرق يصفو من صارهم كلما أضاء لهم مشروي ويباء أظلم عليهم قام ولو شاء الله لذهب بسمائهم وبرص عليهم إن الله على كل شيء قدير. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و اذكروا نعمته علىكم اِذا كنتم تعلمون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وَإِنْ سَلِمَ يَسْمَعُ الْبَأْسَ أَنْ أَخْرُجَ بِهِ مِنَ السَّمَاوَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُونَ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسوة, فأتوا بسوة من نثله وادعوش وداءكم من دون الله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تقعلوا ولن تقعلوا فاتقوا النار التي وقودوا الناس والحجارة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 ولهم فيها أزواج مقذرة وهم فيها قابلون إن الله لا يستحي أن يطرب مثلا ما بعوضة فما فوقها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 يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاتقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميساقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أيضا يَخْتَدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ كُمْ عَلَى السَّمَاوَاتِ فَسَوَّاهُنَّ سَمَاءً سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويتفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضها على الملائكه فكذبوا وقال اني انا اعلم فَقَالَ إِنْ بِعُونِي بِاسْمِكُمَا بُلاَءُكُمْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ العليم الحكيم قال آدم أنبعهم بأسمائهم فلما أنبعهم بأسمائهم قال لم أقل لكم وَلَا لَمَّا قُلْتُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِنَّ اللَّهَ الْمَلَائِكَةُ ياجسدوه لعدم فسجرو إلا إبليس أبا فسجرو إلا إبليس أبا والتكبر وكاب من الكافرين. وَكُلَا يَا هَغْمُسْكُنْ نْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا وَكَلَا مِنْهَا وَرَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا بَابَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ وَلَا تَقْرَبُوهُ شَجَرَةَ الْخُلْدِ الَّتِي تَكُونُ ما زلهم عَلَى وعليا فأخرجوا ما مما كان أقيه وقل لذبطوا بابكم لباب عزو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ كُلُّ أُمَّةٍ جَمِيعَةٍ لَئِنَّا لَأَتِينَكُم مِنْهُ دَايَةٌ فَمَن تَبِيعُهُ دَايَةٌ فَمَن تَبِيعُهُ دَايَةٌ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هم يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا كَلَمُوا بِعَادَةٍ أبيك أصحابنا هم فيها قاندون يا بني إسرائيل كون يا متي التي معمدت عليكم وأوصي بعهدي أوفي بعهديكم. وَإِنْ يَا يَضْرَمُونَ وَآمِنُوا بِمَا أُنْزِلَتُم مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا وَلَا تَكُونُوا قَوْلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّاكَ فَتَقُونَ ولا تهدسوا الحق بالباطل وتقسموا الحق وأنتم تعلمون وقيموا الصلاة وعاقوا الزكاة واركوا مع الراقعين أتغرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تسلون الكتاب فلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على القاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل نذكروا نعمتنا التي أنعمت عليكم وعني فضلتكم على العالمين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 من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ ضرقنا بكم البحر فانجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون بِنَامُ تَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ فِي الْمَدْغَثِ اتَّخَذْتُمُ الْعُدْوَانَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ نَأْتُونَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَيَّرَ مُوسَى الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذ ظَلَمُوا ثَالِ قَوْمِي يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ وَلَنكُم أَنْقُسخَ بِاتِّخَاذِكُمْ الْمُلْكَ فَتُغْرَمُوا فَتُؤْخَذُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَتُقْتَلُوا أَمْ تُنْقَذُوا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 وَمَنْ بَعَثَ لَكُم مِن بَعْد مَوْتِكُم لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ وَبَلَلَ اللَّهَ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَزَلَّ عَلَيْكُمُ الْمَنْ وَالسَّلْوَ كُلُّ مِن طَيِّبَاتِ مَا وَجَدَكُمْ وَمَا أَبَلَغُونَا وَلَا سَمِعُوا كَانُوا أَنقُسَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَيُقَلَّلُ الخُلُوَّ هذه القوة فكُلُوا مِمَّا حَيِيثُ شِئْتُمْ وَادْخُلُوا الْبَابَ وَادْخُلُوا الْبَابَ تَجَدَّدُوا وَقُولُوا حِصَّةٌ نُقِرَّ لَكُمْ وَزَنَبِيدُ الْمُحْصِنِينَ فَبَدَّنَا الَّذِينَ غَلَبُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَانْزَلَ فَأَنزَلَ عَلَى الَّذِينَ غَلَبُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وإذ استفقى موسى لقومه فقل اضرب بعفاك الحجر فانفجرت منه ثلاث عشرة عينا قد علم كل نات مشربه كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعفوا في الأرض مفسدين وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مما تنبت الأرض مِنَ الْأَرْضِ مَاءً مَّعِينًا نَّيْعًا دَقِيلًا وَبِثَاءٍ وَفُوبًا وَعَدَتِهَا وَبَقْلَهَا وعلى تستبدلون الذي هو أبنى بالذي هو قعيم اهدطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضعبت عليهم الدلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله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 الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً بلهم جرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا قلنا نفاقكم ورفعنا قرقكم الطور خلوا ما آتيناكم بقوة خلوا ما آتيناكم بقوة فأتيناكم بقوة واتروا ما فيه لعلكم تتقون ثم تعليتم من بعد ذلك فلولا قبل الله عليكم ورحمته لكم أنتم من القاتلين وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَتَدَوْمِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَزَةً قَاتِينَ فَاجْعَلْنَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَا وَمَوْعَبَةً لِلْمُتَّقِينَ وَيَطَالُبُونَ قَوْمَهُ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تذبحوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالُوا إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّ بَقَرَةَ اللَّهِ فَارِدٌ وَلَا بُكُن عوانٌ بَيْنَ ذَلِكَ تَفْعَلُونَ مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا بَالُ لُغَثَهَا قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لولوها تسه الناظرين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن ان البقره شماء علينا وان ما ان شاء الله له مقتدون قال انه يقول ان هذه بقره لا دنون تتي الارض ولا تسقي الأرض تتير الأرض ولا تسقي الحرق متلبة لا شيئا فيها قالوا الآن جبت بالحرق فنبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفتا قد دارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فَقُلْ لَقِلْبُهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِلُّ اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ سُنَّةَ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدَ ذَنْكَ فَهِيَكَ الْحِجَارَةُ فَهِيَكَ الْحِجَارَةُ أَوْ أَشْبَثُ كَسُوَاتٍ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَا وَقِلَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْ الْأَنْهَارِ وَإِنَّ مِنَ عَلَمَا يَشْفَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنَ عَلَمَا يَحْفَظُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا مَنَعُهُم بِظَلامٍ عَنَّا مَا تَأْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُعْرِضُونَ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا قَلَمَا ضُمِّلَ بَنِي قَالُوا أَتُحَذِّثُنَا قَالُوا أَتُحَذِّثُنَا بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُعَادُكُمْ بِهِ لِيُحَاكُ دُكُنْ بِي عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا اللَّهُمَادِيَّ وَإِلَّا هُمْ إِلَّا يُرْنُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَتْفُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ تُمْمَ أَقُولُ تُمْمَ أَقُولُ غَادَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَوُ بِثَمَدٍ قَلِيلٍ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِ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 هم فيها قاددون والذين عملوا وعملوا الصالحات أولئك أقعاب الجنة هم فيها قاددون وَإِنْ وَعَدْنَا نِفَاقًا لَّأَضَلَّنَّهُ إِلَّا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْقُرْبَى وَبِالْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا وَقُولُوا لِل في حسن وعظيم الصلاة وأتذكَّر، وأتذكَّر سُمَّتَ وَلَيْتُمْ إلَّا قَلِيلًا سُمَّتَ وَلَيْتُمْ إلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مَرِضُونَ وإذا فطرنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم لا تسفكون دماءكم ولا تطردون أنفسكم من دياركم ثم قررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم ها أولئك تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديار تظاهرون تظاهرون عليهم بالإثم والعدوات وإن يأتوكم أساوى تقادوهم وهو محرم عليكم وهو محرم عليكم إخراجون أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا, إلا غزي في الحياة الدنيا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَطَّفُ وَلَا هُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْفَوْنَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى كِتَابًا وَقَطَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ قَفَرِيطًا كَذَّبْتُمْ وَطَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا آلَ بَلَعَنَهُ اللَّهُ بِكُفْرٍ قَلِيلًا لَّا نُؤْمِنُ وَلَئِن مَّجَأَ أُتْكَا مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهْ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَهْزِئُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا مَارَفُوا كَفَرُوا بِعِندِ الله عَلَى الْكَافِرِينَ بِالَّذِي اشْتَرَوُا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَذْكُرُوا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 وللكافرين عنهم مهين، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويكون بما وراءه، ويكون بما وراءه. وهو الحق مصدقا لما معه قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم وَمَا ضَرَبْتُمْ الْعُجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ طَائِفَتِكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الْبُطُ وَقَدْ مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بكفرهم قل بي سماء كن به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا فَتَمَنَّهُ الْمَوْتُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ سَائِرُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَنْ تَجِدَ نَفْسًا أَحْرَصَ مِنَ ومن الذي لاشركو يودوا حنوم ليعمروا الفساده وما هو بمزاحعي وما هو بمزاحعي من العذاب أي يعمر والله بصير بما يعملون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 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وجبريل ومي كان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاتقون كلما عاهدوا عزدا نبدوا فريق منهم بل أستوهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسولا من عند الله مصدق لما معون مصدق لما معون نبل فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ضورين نبل فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء وَهُوَ الَّذِي إِمَّا نُمّ لا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملكين بباب لغاروت وماروت وما يعلمان من ناحة حتى يقولا ما نحن فتنة بلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجك وما هو بضالين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يظرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه مالا في الآخرة من خلاق ولبث ما شروا فيه أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما توبة من عند الله قريب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 ما يوَضَّلَ الَّذِينَ كَفَوُوا مِنَ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرٍ مِن رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْفَضُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ نُوَلْفَضِ الْعَظِيمُ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 وما لكم من دون الله من ودي ولا نصير أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواراء السبيل وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرَوْنَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ قَصَفَوَا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاقْتُلُوهُ حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ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 وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هدى أو نصارى تلك أماليون قل هاتوا برآنكم إن كنتم صادقين بلى من أجلم أجره لله وهو محسن فلو أجره عند ربه فله أجر الدرجى ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست نصر على شيء. وقالت نصر ليست اليهود ولا شيء وهم يسون الكتاب.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 أن يذكر في اسمه وتعافي صوابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا قائفين لهم في الدنيا غز ولهم في الآخرة عذاب عظيم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَوْرِبِ فَأَيْنَ مَاتُوا الْلُّوْفَ دَمَّ عَجْرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وقالوا اتصد الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له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 كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابت قلوبهم قد بينا الآيات لقومه يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن توضع عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملته قل إن مودى الله هو الهدى وليل السباة وآه بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من ولا نصير <تصفيق> الذين آتيناهم الكتاب يتنونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وَمَن يَقْبَلْ فَوْلَادِكُمْ الْخَاصّون يَا بَنِي قَوْمٍ اذْكُرُونِي عَمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي ضَمَنْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاسْتَغُوا يَوْمَ لَا تَنفَعُ الصَّنْعُ انْقِيَ شَيْءٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْ عَدْلٍ وَلَا تَنفَعُ وَاشَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ وَإِنْ كُنْتَ لَادِعَ دَوَامِي مَا رَفَعَهُ بِكَلِمَةٍ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا نادع عن جرالين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إدراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإصناعي لأنطذر أنطذر بيتي للطائفين والعاتفين والعاتفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رفج على هذا بلدا آبدا وارزق من الثمرات من آمد منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر قوم اتعوا قليلا ثم عطره ثم عطره إلى عذاب النار وبئس المصير وَيَبْيَضُ الْقَوْدُ الْعَنِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاسْمَعِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا تَقَبْلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ لَنَا رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ, ويعلمهم الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْمُنَاسَكَةَ إِنَّكَ كَانَ الْعَزِيزَ الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسك ولقد اصطقيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسمت لرب العالمين وَوَقَّبَ مَنَارِدَ وَأَخِي مُبَنِّي وَيَعْقُوبُ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَا لَكُمْ الدِّينَ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَا لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه لبني ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إليك وإله آبا إِذْ رَأَيْنَا وَإِذْ مَعِينَ وَإِذْ حَقَّ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ كِنْتَ أُمَّةٌ قَبْلَهُ لَا هَمَّكَ زَمَتْ وَلَكُمْ أَنَّكَ زَمَتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقالوا كنوا هودا أو نصارى تبتدوا قل بل ملة إذراهيم حليفا وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إليناك وما أنزل إلى إدراهم وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أودي موسى وما أودي موسى وعيسى وما أودي النبي نبي ربي وما بوتين نبيون من ربيم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنت به فقد سلموا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِفَاطٍ فَسَيَجْتَبِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةُ اللَّهِ وَمَنْ يَحْتَلُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةٌ وَنَحْلُ لَهُ وَعَلِيمٌ قُلْ أَتُحَاذِي في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق كانوا هودا أو نصارا قل أنتم أعلم أم الناس ومن علم من, من كتم شهادة مندهو من الله ومن الله ضاق من عم ما تعملون في الجنة قد خلت لها ما كتبت ولهم ما كتبتم ولا تسألون عن ما كانوا يعملون سيقول السفاح من الناس ما وله من قبلتهم ما وله من قبلتهم التي كانوا عليها قل للناس مشرق والمغرب يديم من يشاء الى قراط أصقيم وكذلك جعلناكم أمة وتفلن تكونوا لتكونوا شهداء على الناس لاتي ويكون الرسول عليكم شيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقل على عقبيه وَإِنْ كَانَتْ كَذِبَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ نَكَثُوا اللَّهَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ بِالَّذِينَ هَاجَرُوا وَلَا يُرَدُّ بَأْسُ اللَّهِ إِلَى الْقَوْمِ كَافِرِينَ قَدْ نَوَاعَصَ الْلُبُ فِي السَّمَاءِ فَلَدُوَالِيَ مَنَكَ قِيلَةً تُبَارَعَ فَوَالِي وَجْهَكَ شَقَّاً بَسْطِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَالْلُّجُ وَكُمْ شَقَّ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا عَلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ ولئن استبعدواهم من بعد ما جاءت من بعد ما جاءت من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين الذين سينهون الكتاب يعرفونه كما يعرفون بناؤهم وَإِنَّ نَفِيقًا مِنْهُمْ لَا يَحْتَمِلُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أينما تكونوا يكتبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول ودعك شقرا فازد الحرام وَإِنَّهُ لِلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَنْ ضَلَّ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ فَارَجَكَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا لئلا يكون لهم عليكم حجة إلا الذين ظلمو منهم الا الذين ظلمو منهم فلا تخشوا واخشوني وليتمم نعمتي عليكم وليتمم نعمتي عليكم ولعلكم تنتفعون سماع وصلت لكم رسول منكم يسلوا عليكم آياتنا يسلوا عليكم آياتنا والجزاء لكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فذكروني يذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا افتعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أبواك بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلو أن نكون بشيء من القوم والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أطابتهم نصيبة قالوا قالوا إن لله وإننا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربي ورحمة وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُبْتَدِئُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا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 من بعد ما بيناه لناك في الكتاب أولئك, أولئك يلعلون الله ويلعلون إلا الذين تابوا وصلحوا وبيانوا فولائك أنسب عليهم فولائك أنسب عليهم إن الذين تفوهوا ما تفوه الكفار ألك عليهم لعله الله، ألك عليهم لعله الله، وَالْبَلَاءِ كَفِي وَنَاسِيَةِ مَعِينٍ خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولاهم ينضون.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 فأحياها الله بعد موتها وبست فيها وبست فيها من كل ذنب، وبت وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لايات، لايات لقوم يطمنون. ومن النات من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين وله فيرَوْنَ الْعَذَابَ إِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِنَّ تَبَوَّأَ الَّذِينَ تَبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كروتا فنتبرع منهم لو ان لنا كروتا فنتبرع منهم كما تبرعوا منا كذلك يريهم الله ما لهم عليهم ومعهم بخارجين من النار، يا أيها الناس كل من مات بالأرض حلالا طيبا، ولا تتبعوا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان.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 وَلَوْ كَانَ آمَنُوا لَمَا يَعْقِنُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ أقمن عيونهم لا يعقلون، يا أيها الذين آمنوا كل من طيب فيما وضعناكم وشكون الله، وشكون الله إن كنتم إياه تغرون. ان لَمَا حَرَّ وَمَا لَنكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ به لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ الله غفور وحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا هؤلاء كما يقولون في بطونهم من النار ولا يكلمون الله ولا يكلمون يوم القيامة ولا يزكّهم ولهم عذاب أليم. اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اقربوا وما لبث ذلك بان الله نزل الله الكتاب بالحق وَإِنَّ النَّبِيِّينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ نَبِّشَاطٍ دَاعِيد لَيْسَ الذَّلْلُ بِالْوَنْتِ وَلُجُؤُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الذِّلَّةَ مَنْ آمَنَ ولكن الذر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيل وآت المال على حفين والقربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والبساكين وابن السبيل والسائلين وقل طواب وقام الصلاة وآت الزكاة والمقون بعذب إذا عهد والصابرين في البتاء والضراء وَعَيْنًا بَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَّقُوا وَأُولَٰئِكَ هم الْمُتَّقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنفى بالأنفى فمن عطي له من أخي شيء فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن يعتد بعد ذلك فلا عذاب ملمين ولَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتُوْيَاٰنِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا عَضَرَا حَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَلَا قَرَبِهِنَ بِالْمَارُونَ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينِ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا تَمِيعُوا فَإِنَّمَا أَسْمُوا عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ تَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ قَطَعَ الْمُطْجِنَةَ أَوْ إِسْمَانَ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فأصلح بينهم فلا إطمع ليه إن الله غفور وحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كُتِبَ على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما مع جودا كَانَ كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر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 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن غدى للنات غدى للنات وبينات من الهدى والقرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أقرب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما نذككم ولا تشكرون. وَإِذَا تَالَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ إِذَا عِبَادَ عَالٍ أُجِيبُ دَعْوَةَ إِذَا عِبَادَ عَالٍ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي يَرْشُدُونَ وَخَلَلنا لَكُم لَيلَةَ صِيَامٍ وَفَطَرَ إِلَىٰ نِهَايَتِهَا لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ ثُمَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُم كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروا هم وابتعوا ما تتبى الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم تم الصيام إلى الليل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 بالباطل وتذلوا بها إلى العكام لتأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإسم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قُلْ هِيَ مَوَاتِنُ النَّاسِ وَالْحَشِّ وَلَنَسْلُبَنَّ الرِّبَا تِلْكَ الْبُيُوتَ مِنْ بُنُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْمُبْغِضَ مِمَّا اسْتَقَرَّ وَتِلْكَ الْبُيُوتُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَهُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا نُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِبْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدْتُ مِنَ الْقَسْرِ ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإذ انتعوا فإن انت إن الله غفور وحيين وقاتلوا حتى لا تكون فسمة ويكون الزين لله فإذ انتعوا فلا إلا على الظالمين الشغر الحرام بالشغر الحرام والحرمات قصا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله وعلىه أن الله مع المتقين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 فإذا أمنتم فمن تمتع من عمرة الحج فمن سيسر من الهج فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا وجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله عاضل المسجد الحرارة واستقوا الله وعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر المعلومات فَمَن تَرَابَصَ مِنَ الْحَجِّ فَلَا رَفَثَ وَلَا قِطُوفَ وَلَا بِدَالٍ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَيَنفَعْكُم مَّا قَدَّمْتُمْ وَاتَّقُونِ يَا للألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أقضتم من عرفاتهم فاذكروا الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام وَانْظُرْ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ كَمِنْ قَبْلِ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ تَضُرُّ مِنْ حَيْثٌ وَفَاضًا واستغفروا الله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم منافككم فالكروا الله فَتوَلاَ هَكَذِيرُكُمْ آباَؤَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاق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 والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودها فمن تعجل في يومين فلا إسم عليه ومن تأخر فلا إسم عليه لمن اتقى وصدق الله وعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ونشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبي وهو لذ الخصاب وإذا تولى فعا في الأرض ليصفد فيها ويسلك الحرك والنفس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإسر فَاعْتَبُرُوا جَنَّتَيْنِ أَمْ وَلِي وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي بِتَوْبَتِهِ ضَاءَ مَوْعِدَ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يا اهل الذين آمنوا ادخلوا في السلم كاملا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ان اولئك عدو مبين فان زنتم من بعد ما جاء ويكتبوا البينات فعلموا, فعلموا أن الله عزيز حسيب هل ينظرون إلا أن يأتي يوم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأرض وإلى الله ترجع الأمور سلبني إسرائيل كما تهلام من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا طَوْطَأً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ كان هنا كمة واحدة فبعث الله النبيين, فبعث الله النبيين مبشرين ومندرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بريا بينهم فاذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه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 وزلزلوا, وزلزلوا حتى يكون الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألون كما لا ينفقون قل ما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 قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفرا به والمسجد الحرام وإخراج أهلي وإخراج أهلي من أقرب عند الله، والبندئة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتضى منكم عن دينه فيموت وهو كاذب فيموت وهو كاذب فولان كعب قتاعمالهم في الدنيا والآخرة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 أولئك يرجون رحمة الله والله غفور وحيم يسألونك عن القمر والميسر قل فيهما إثم كبير قل فيه ما اسم كبير ومناطع للناس ويسمهما ويسمهما أسم من نفعهما ويسألونك ما لا ينفقون قل لعنة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاماق الإصلاق لهم خيط وإن تخالقوهم في إخوانكم والله يعلم المفتد من المصلح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 ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو طاجبكم اولائك يَدعون دايما نار والله يدعو الى الجنة فِي وَالنورِ فَتَبِيْنُ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ دَنَفٌ فَتَذَكّرُنَّ النساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَضْرِمُونَ ولا تقرموهن حتى يقبر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نفعات أعطوكم عرث لكم فأتوا عرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقون ومشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يراغدكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤهدكم بما كتبت قلوبكم والله ظفور حليم للذين يخلون من نساء تربط وارباك أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور وحيم وإذا عزموا الطلاق فإن الله تمير عليم والمطلقات يتربصن بأنفسين فلا تتقوك ولا يحل لهم من يذبح ما خلق الله فيه او عامين ان كن يؤمنون بالله واليوم الاخر ووضع له ما حق بدمين ان في ذلك اراض اسفاق وَلَهُمْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِمْ نَبِ الْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطَّلَاقُ مَرْأَتَانِ فإن ساكم بمعروف أو تسريع بإحسان ولا يحل لكم أن تأخلوا مما آتيتمون شيئا إلا أن يقعفا حدود الله فإن خفتم ما لا يقيم حدود الله فلا ثنا على ما لا ثنا على ما في مبتذس كن فحدود الله فلا تعسدوها ومن يتعدى حدود الله فؤلاء هم الظالمون فَإِنْ طَلَقَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ دَعْوَةٍ حَسَّاً كِحَذَوَجٍ غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَ فَلَا تُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَنِّي تَوَاجَعَ إن ظننا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبين والقوم يعلمون وإذا من النساء فَبَأَرَ مُنَاجَ لَوْ نَفَهْتُ كُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَأَنْتِ كُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تُرْهِِمُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْكِنُنَّ بِضَرَرٍ لِتَأْتُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ وَلَمَدَ ولا تتخذوا آيات الله هزوا وانكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعمكم به واتقوا الله وعلموا أماما رب العالمين كل شيء عليم وإذا خلقت النساء فبلغنا جنونا فلا تملون فلا تملون أيك إحنا زوجون إذا تراضوا بينهم إذا ترعضوا بينا بالمار ذلك يوعب به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم واقف والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات نوبحن أولادهم من حوليك ملايين لمن رضين يتم رضاع وعلى المولود له رضوان وفسوة بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسع لا تبع. بِوَلَدِها وَلا مَوْلودٌ لَهُ بِوَلَدِ وَعَلَى الأَوَانِ مِثْلُ ذَالِكَ فَإِنْ أرادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ وَإِنْ رَجَعَتَا فَمَا ظَلَمَ عَلَيْهِمَا مِنْ شَيْءٍ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ يَتَوَرَّوْنَ مِنكُمْ وَيَدْعُونَ ازواجيه يتربصن بان قصم يتربصن بمن قصتهم نار باء عشر وعشره فندا بلونا جنهم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم فيما فعلنا فيه ان أنفسكم بالمعروف والله بما تعملون قريب ولا جناح عليكم في ما عرضتم به من خطبة النساء أو أكلتم أو أكلتم في أنفسكم علم الله أنكم ستنكرونهم ولكن لا تواعدون سرا إلا, إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلت وَلَوْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا بِيْنِ أَنفُسِكُمْ فَعْذَرُوْا وَلَوْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ عَلِيمٌ لَا جُنَاحٍ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا صلقتن نساء ما لم تمسن ما لم تمسن أو تفرضن فريضة وما أتيؤن على الموسع قده و على المقتير قده متاع الضعون حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد قربتم لهم فريضة فنصف ما قربتم إلا آخر وأن يعقون أو يعقوا الذي بيده عقدت النجاح وأن تعقوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بل لكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلاة والصلاة النصف وقوموا لله طالبين فإن خفتم بجلاله ربنا فإذا أمنتم فاتقوا الله كما علمكم فاتقوا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوضعون منكم ويذرون أزواجهم وضية لأزواجهم ويذرون أزواجهم وضية لأزواجهم متاع للحول متاع للحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناع عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المستقلئين كذلك يبين الله لكم آيات لعلكم تقرؤون ألم تر إلى الذين فرجوا من ديارهم وهم ألوح عذر الموت وهم ألوح عذر الموت ففعل لهم الله موتا إن الله على رؤوف على الناس، إن الله على الناس، ولكن أكثر الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَنِ ابْتَغَى الْيَقِينَ صَوْمًا حَسَنًا فَيُبَارِكْ لَهُ وَقَضَاهُ مِنْ كَسِيرَةٍ وَاللَّهُ لَطِيفٌ وَخَبِيرٌ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَمْ كَمَرِئٍ الملأ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ يَنزِلُ أَصْوَاتِنَا مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لَنَبِيٍّ لَهُ إِذْ قَالُوا لَنَبِيٍّ لَهُ بَعْدَ لَمَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قال لعسيت من كتب عليكم القتال ألا تقاتلو قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا وقد أخرجنا من ديارنا وبنائنا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَاعَكُمْ عَلَىٰ ذَاتِ لُهَوْلٍ قالوا أن ما يكون لوا الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يأتَ سعَدا من المال قال إن الله أطفأ عليكم وزده بسطا في العلم والجِد والله يؤتي ملكه من يشاء والله وافع عليم وقال لهم النبي من آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة في سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل غارون تحملوا الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا تِلْكَ الْبِئْرَ اسْتَطْعِمُوا مِنْهَا وَشَارِبُوا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 فئة قليلة كم من فئة قليلة ولبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما بوجه لجعلوا توجلوه قالوا ربنا قال ربنا أفرغ علينا صبره وثبت قدامنا وثبت قدامنا وصلنا على القوم الكافرين فذموا باللّه وقد بلداه جالود وأَعَاتَوْنَ اللَّهَ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمُوهُ مِنْ مَا يَشَاءُ وَلَوْ نَادَفْنَ اللَّهَ لَنَتَبَعْنَ بِبَاطِلَةٍ فَتَسَدَّدْتِ الْأَبْرَ لَفَتَسَدَّدْتِ الْعَوْمُ وَلَتِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تلك اللهَ لَنَا عَلَيْكَ بِالْعَظْمِ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تِلْكَ الْغُثَاءُ فَاللَّهُ نَامَهَا وَمَا لَهَا بَقِيٌّ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ بَيِّنَاتٍ وَأَيَّدْنَاهُ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلَ الَّذِينَ بَعْدِهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلقوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله نقضتنو ولكن الله يفض من يريد يأ.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 ولا خلة ولا شفاة والكافرون الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا ذوم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 وَاسِعٌ كُرْسِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا انْكَرَامَتِهِ قَدْ تَبَيَّنَتْ مِنْ الْغَيْبِ فَمَن يَكْفُ مِنَ الطَّاغُوتِ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْمَتِينَةِ فَأَمْسِكْ بِالْوِثَاقِ وَاثْبُتْ صَامِدًا فِي صَلاَةٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ والذين كفروا أولياءهم الطامون يخرجونهم يخرجونهم من النور إلى ظلمات أولئك أصحاب النار. هم فيها قادمون ألم ترين الذي حسِيد علم في ربه أم أتاه الله أم أتاه الله والملك يطال يدرى معبي الذي يحيي والموت قال أنا وحي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فأتي بها من المغرب فمرت الذي كفر والله لا يجل القوم العالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال قال أما نحيي هذه الله بعد موتها فماته الله ليتعا من ثم بعثه قال, كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لديت مئة عام إلى طعامك وشرابك لم يتسنك وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للنرآك وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نفسوها لحماك فَلَمَّا مَتَّبَيْنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ عَلِمَ بِشَيْءٍ قَدِيمٍ وَإِذْ قَالَنَا ادْعُ رَبَّكَ بِكَيْفَ تَخْلُو الْمَوْتَ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَا تَنِي يَطْمَعُ مِنْ نَصْلِي قَالَتْ قَطُور مَا تَنِي مِنْ طَيْرٍ فَصَرُّهُمْ مَا إِلَيَّ فَصَرُّهُمْ نَيْلًا كَتُمَّ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُمْ جُزْآ اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حسين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبا كمثل حبة أنبتت سبعة نالل في كل سنبلة مئة حبة والله يباعق لمن يشاء والله وافع عن الهيئين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله سنبل لا ثم لا يسمعون ثم لا يسمعون ما أنفقون لا ولا أذن لهم لهم جو من دربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أدا والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأداة الذي ينفق ما نورأه الناس ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمتى لو كم تنصتوا لله علي تواب فآمدو وابلو فترسو صلا لا يقدرون على شيء مما جسروا والله لا يذكر قوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالا ابتضاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جميعا كمثل جنة برضوة أصابها رابل فآتت أكلها ضرقين فإن لم يصبها رابل فطل والله بما تعملون مصير أرد أعلكم أن تكون لو جنة من نخيل وانا بالتجري وانا بالتجري من تحت الأنهار له فيها له فيها من كل السماوات واطار كبر وله درية وله درية وطارة فأصابها إحطار فيه نار فاحزرقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أرافق من طيبات ما كسلت ومن ما أخرج لعله من الأرض ولا تيم الخبيث منه بقول ولست بأفني ولست بأفني لا أنتم يموتين. وعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاق والله يعدكم مغفرة منه وقبلا والله وعافع العليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر الله أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو ندوت من ندر أو ندوت من ندر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنع الله تخفوها وتخفوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر منكم من سيئاتكم والله بما تعملون قدير ليس عليك هداهم ولكن لَمَّا رَأَيْتَ مَن يَشْعُرُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا بكم من خيرٍ وَفِي لَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُلْمُونَ لِلْفُطَرَانِ الَّذينَ وَصِيُّوا فِي سَبيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ بَرْدًا لَا يَسْتَطِيعُونَ بَرْدًا فِي الْأَرْضِ يَحْضُمُونَ جَاهِلُونَ وَجْهًا أَمِلَّ السَّاقُ تعرفهم بسيماه لا يسألون الماسه الحاق وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالا بالليل والنهاب شرا وعلا فلهم أجروم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذين يتقبطوا الشيطان من المث ذلك بأنهم قالوا إن مَن ذا يوم مثل الربع وحلما مول بنى وحم ومربا فمن جاء او موعظه من ربه فمن جاء فله ما سلف فله ما سلف الله ومن عاذق أولئك أصحاب المنطق هم اللَّهُ قادلون يمحق وَاللَّهُ لَا وهن كُلَّ والله لا إن الذين آمنوا وصليت وقاموا الصلاة وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهما جم عند ربي لهما جم عند رحم وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا الَّذِي لَا آمنوا اتَّقُوا الله وَدَعُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا وَدَعُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْغَمَمَاتِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى من سر وأن تصبقوا خير لكم إن تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا نغلقون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بديل إلى أجل مسمى فاكتبوه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 فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو بعيفا أو لا يستطيع أن يملله فليملل فليملل وليه بالعزل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان طَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ۚ أَمْ كَانَ مِنَ الَّذِينَ لَا يُحْدَثُونَ أَمْ يَتَمَّلَّى يُحْدَثُوا فَتُدْكَرَ وَيُحْدَاهُم وَلَا يَكُنِ الشُّهَدَاءُ إِلَّا بَادُوا ولا تسألوا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجل ذلكم أقفق عند الله وأقوم للشهادة وأدنى وأدنى أن لا تغتابوا إلا تكون تجاوة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تباعتم ولا يضار كاتب ولا شيء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 فإنا من بعضكم بعضا فليؤتي الذي اتمنى أمانك وليتق الله ربك ولا تستم الشهادة ومن يستمها فإنه آتم قلبه والله بما تعملون عليم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 لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وقرعنا ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تواف الله إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما كما حملتوا على الذين من طبقنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وَقْعَ عَنَّا وَارْفُ لَنَا وَرَحْمَنَا وَقْعَ عَنَّا وَارْفُ لَنَا وَرَحْمَنَا أأنت مولانا أم أنت مولانا قنصرنا على القوم الكافرين